بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَضَلَالٍ بَلَاغِيْد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن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 فنعمل سابرات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن مين بين يديه بإذن ربه، ومن يزق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيل وجفان كالجوا. Wegen de zorg dat we niet kunnen vergeten dat we ما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عين بكم وشكر له بلدة طيبة ورب رفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنتي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 we gaan er een beetje أنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم, وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق we zijn er in geslaagd om te zeggen, we zijn er niet in geslaagd om te من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة in de hemel en niet in de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 يسمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أغني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم Samen met elkaar in de buurt van لا تاخرون عنه ساعة لا تاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون وطال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يدي Yaqūlu alladhīna istaḍʿifū lil-ladhīna istakbarū lawlā antum lakunna mu'minīn Qāla alladhīna istakbarū lil-ladhīna istaḍʿifū anahnu ṣaddadnākum ʿan Wapala en de لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ فَإِنَّ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفوها> بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ <تصفيق> وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَى دَرَجًا فَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَمْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عندنا في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما يخير العاذقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملا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 يريد أي يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا قالوا و ماذا إلا افكوا مفترى و الذين كفروا للحق لم ما جاء تُبَيِّنُ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَا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 ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر يَعْلَمُ الْغُيُوبَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى O mijn Heer, in de heer is Hij, is oorbelooftend. Als Hij ziet, zal Hij وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ I'm